رجل يقول أحب التهجد وقيام الليل هل يوجد دعاء يقوله المسلم إذا قام لذلك وهل يوجد دعاء مخصوص يقوله المسلم في صلاة الليل في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أن قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد